وَلَ قَدَج عَْنَ فيِ السَّمائِبرُوجَ وَزَيْيَََّاهَ لَِّ غِريد وَحَثِظناَاهَا مِنْ كُلِّ شَيطان الرّدم إِلَّا مَنِ ْتَرَقَ السَّمَّ فَأتْ بَعهُ شِهابُ مبين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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الذِّبَابَ حَلَاقَةً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمْ هُوَ وَمَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين